الله يا بك لنا نعمة والأباك إن شاء <تصفيق> الله إِعمَى الله يا وك لنا نعمة الأباك إن شاء الله إِعوَى أنت يا دلّة الزماني الهواك إن شاء الله إِعوَى هوية صلو زيّك ما في تاني هذا الأباك إن شاء الله إِعوَى شحمت الله والله تاني اغلى ليديه وحلى جسمه الاباك إن شاء الله إعمى الله جاء وكلينا إعمى الأبداء إن شاء الله نور صبحي ومسائي فأم إن شاء الله توب ستري وتاها فأم إن شاء الله يوم تكون بلي جنايا يحقون أه канале حدا أهل أبدا إن شاء الله الله جابك لنا نعمة الاباك إن شاء الله إعما أحلى منك ما في ظول الأباء إن شاء الله إعما فيك ما في قول الاباك إن شاء الله معاكي انت الهم بذو يوم أشوف حلاوه البسمه الاباك إن شاء الله إعما الله لنا نعمة الاباق شاء الله يا فرحي في الزمن الحزين شاء الله لو عايش فينا ده اني شاء الله ما انت منكمه بتين في فيك وما فيك الا وقت الاباق ان شاء الله اعما الله جابك لينا نعمه الاباق ان شاء الله اعما يعني I'm a big one, I'm a الله جابك Allah, Allah jab wa shalla al-Abaha Ali Media Center